وَلَ الحَمْد في السماواتِ والالأَرض وَوعشية وَوحينَ تُظهِرون يخرِرجُ الحَّ منِن المييتِ وَُخْرِرجُ الْ المييتَ منن الحي وَويُح الْ الأربَ بْد موتهَا وَوكذَلِكَ تُخرجون وَمنْ آياتهِ أنْ خَلَكُ مِ تُرَاب ثَُّ إ أَتُم بشوتَ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 وَمِنْ آياتِهِ مَنَا مُكُ بالِالنَّْلِ وََّهَان وَبْتِغاءُكُمْ مِ فَبْلَ إَّ فيِي ذَِكَ لآياتِ لِقَوْن يَسْنَعون وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُم البَرقَ خَوْفَ وَطمَع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 أَضْرِبْ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ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 أقِم وجههكَ للدينين القَيمِ مِنْ قبلَ العأتِ وم ل م رَدَّلَهُ منِن الله يَومَ إِذ الصددعون مَنْكَفََفَ عَلَيه كُفرُْهُ وَمنَنْ عَعملِل صالِحَم فَلأَفُسِهِم ي يَمهَدُون لجز ال الذينَ آمنوا وَعملِل الصَّالحاتِ مِ فَِهِ إنهُ لا يحبُ الكافِرم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا